ضم لبعض باب الهبة قال الشيخ مرعي رحمه الله وهي التبرع بالمال في حال حياة وهي مستحب ده يعرفنا الهبة عبره عن التبرع بالمال في حال الحياة والهبة في اللغة معنى العطية سمى هبة سمى نحلة سمى عطية سمى حباء ده كل معانيها في اللغة أما في الإصطلاة أحسن فهو بعرفهن كده تبرع بالمال في حال الحياة برضو في تعرف آخر بعرفهن صاحب المغني قل الهبة والصدقة والعطية معانيها متقاربة وكلها تمليكم في الحياة بغير عوضة الهبة الصدقة العطي معانية متقاربة وكلها تمليك في الحياة بغير عويل الهبة قدمنا قبل ذلك الوقف ايه العلاقة بين الهبة والوقف او ايه الفرق بين الهبة والوقف بينهم شبه بينهم شبه في الهبة والوقف الفرق بينهم ان الوقف تمليك المنفع الوقف تمليك المنفع ما بقاء العين مع بقاء العين على ملك الله سبحانه تبارك وتعالى أما الهبة تمليك العين تمليك العين فالموهوب له فالموهوب له أن يتصرف فيها كيف شاء تصرف فيها كيف شاء والهبة من العقود اللازم والهبة عقد من العقود اللازم وهي مستحب هي مستحب لقول عن النبي عليه الصلاة والسلام تهاد وتحاب تهاد وهي افضل من الوصيه أفضل من الوصيه الوصيه ايه الفرق بين الوصيه والهبه يعني هما زي بعض ولكن الوصيه عباره عن ايه هي عهد في حال الحياة عهد في حال الحياة لا ينفذ الا بعد الوفاه لا ينفذ بعد الوفاه اما الهبه هي تكون في, في حال الحياة هنا بيقول هي أفضل من, أفضل من الوصية لحديث أبي هريرة رضي الله عنه سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الصدقة أفضل قال أن تصدق أن, تصدق. أن تتصدق يعني. وأنت صحيح شحيح تأمل الغناء وتأمل الغناء وتخشى الفقر ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان, وقد كان لفلان. لا يقول رواه مسلم بمعناه بس الروادية رواية البخار الروادية التي ذكرها رواية البخار هبة الصدقة هي الهبة أو التبرع يعني أفضل من الوصية يقول ليه؟ لحديث النبي عليه الصلاة والسلام قلер النبي عليه الصدقة الأفضل قال أنت صدق وأنت صحيح شحيح أنت صحيح في حال الصحة في حال القوة في حال الشباب في حال ما أنت شايف أنه لسه أمامك المد طويل وليس أتجوز ولس أتخلف ولسه أتسافر ولسه, ولسه أتبني فأنت أمامك الأمل أمل كسير أنت صحيح شحيح ده ليس ما تحل الشح ده وصف وليس ما ده وصف الإنسان أنه طول ما في صحة طول ما فيه صحه شوية طول ما هو ما بيشتكيش ما راحش للدكتور شايف نفسه ان هو لسه امامه الميد كتير جدا وامره طويل جدا ولسه مش هيموت الان ده المده مش بتاعي انا بتاعنا استني احنا احنا كطلبه العلم بنغفل عن الموت ونغفل عن ذكر الله تبارك وتعالى ونغفل عن طاعه الله اما الناس الثانيه تعمل ايه يبقى الكلام النبي عليه الصلاه والسلام للكل مش للملتزمين بس من غير الملتزمين والملتزمين آه مش لل لا للكل أنت صحيح وصف الإنسان فيه شح وفيه بخل وفيه طول أمل حديث في البخاري يعني يهرم الإنسان ويشرب معه وثنان طول عمر وطول وحب المال طول عمر وحب المال أنت صحيح شحيح تأمل الغنى الآلفين باش ألفين العربية ماتباش عربيتيلي الوارشة ماتباش ورشتيلي المحل ماتباش محلليلي تأمو الغنة تأمو الشركة ماتباش الكتلي تأمو الغنة وتخشى الفقر طب اللي بيأمو الغنة ده يعمله ينفق لا مش ينفق هيبخل ولا تمهل تأخر, تأخر تأخر حتى إذا بلغت الحلقوم الروح خلاص بنت على سرير الموت وعلى فراش الموت وعمال إدعي لي سامحني استغفر لي ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم. قلت لفلان كذا ولفلان كذا ما عادش النبي صلى الله عليه وسلم قال لك ما عادش بتاعك الكلام ده وقد كان لفلان المال انتقل للورثه ما عادش بتاعك الان المال انتقل لورثه ما عادش طيب هي منعقدة بكل قول يدل على الهبه بان يقول وهبتك او اهديتك او اعطيتك ونحو يبقى منعقدة بكل قول او فعل يدل عليه تنعقد بايه بالقول يبقى وهبتك ملكتك اعطيتك اهديتك كلها الفاظ تدل على الايه على الهب او بالفعل لانه عليه الصلاه والسلام كان يهدي ويهدى اليه ويعطي ويعطى ويفرق الصدقات ويأمر صحابته باخذها وتفريقها وكان اصحابه يفعلون ذلك ولم ينقل عنهم اجاب ولاقهو اجاب ولاقهو يعني عاوز يقول ان هي مش مفتقره للايجاب والقبول واحد بيديك هديه مش شرط تقول له قبلت <تصفيق> ماشي مش شرط تقول له قبل مش مفتقره الايجاب ولا ايه ولا للقبول ولو كان شرطا جابوا القبول يعني لان نقل عنهم نقلا متواترا او مشهورا ولان دلالة الرضا بنقل الملك تقوم مقام الإجاب والقبول تقوم مقام الايجاب ولا والقبول يبقى اللي هو عاوز اذكره ان هو مش شرط فيها الايجاب ولا والقبول طيب عشان الهبة تكون الهبة صحيحة لابد دفاع من شروط لابد دفاع من, إيه؟ من شروط الشروط اللي بحطها هنا الحنبلة 8. كان 8 شروط يقول شروطها 8 الشرط الأول كونها من جائز التصرف كونها من جائز التصرف وقدمنا كلمة جائز التصرف ذات مرارا وعرفناها يقول وهو الحر المكلف الرشيد الحر لا عبد الله لا عبد الله بهديه العبد دي ملك لسيده ينفعش المكلف المكلف ده احتياط من ايه من الصاب الصغير سن سنوات سبع سنوات اقل الاكثر لم يبلغ يبقى لو اداك هديه ما تاخدهاش افهموا المسائل دي مسائل مهمه احنا اللي بنقولوا عنها طلبه علم نقع فيه دا دايما الاطفال الصغار الصبيان الصغار احترز من المعامله معاهم احترز من المعامله معهم اطفال تجنب المعامله مع الصبي الصبيان الصغار والاخوه بتوع الطلائع خلي بالهم كتير منهم ما يعرفوش فقه التعامل مع الصبية بالذات يكون ماسك مجموعة من الطلايع ماسك كذا يكون معظمهم جاهله ما ياخدش باله فق او ان هو اخ ياخوته في المسبح يعلمهم العوم ولا او يفسح اولاده ولاجي اولاد ثانيين على المرجاح ياخذوا يطلعها من المرجحه ينزله لو اتكسر حصل له شيء في ضمانك انت في ضمان ابعد بالك بالذات المعامله لو لقيت طفل صغير او صاب صغير ابوه اداله 100 جنيه ولا 50 جنيه وحاططها في جيبه ويروح سوبر ماركت سوبر ماركت يشتري شيء وانت معاه واقف او جاره اديه لقيت ال 50 طالعه من جيبه كنت يقول gesture في جيبه كويس واحد شافها حرام سلكه في ضمانكن فكتير بجهل الاخوه ما ياخدش بالهم الاحكام ديت فاحترز من الأطفال والصغار بالذات خلي بالك اديه هديه قول له يا حبيب واخد بالك ما تاخدش من هديه كان طفل صغير ده شرط من الشروط يبقى لابد ان يكون مكلف ومش مكلف بس هتحط على المكلف يكون رشيد ما يكونش الرشد الرشد او الرشت ضم او الفتح الا هما صاب لغتان يبقى الرشد او الرشد يبقى العكسه السفه السفه والسفه نوعان سفه في الأخلاق وسفه في المعاملات وسفه في المعامل مقصد الفقهاء في السفه هنا اللي هو سفه في المعاملات ومقصد العلماء السلوك والتربيه أما يتكلموا عن السفة اللي هو مقصد في السفة يكون السفة في الايه في الاخلاق خلينا هنا السفة في المعاملات انسان سفيه لا يحسن التصرف في مال يبقى ده انسان تقبل هديته يبقى كونها من جائز التصرف هو الحر المكلف الرشيد ثاني شرط كونه مختارا غير هازم كونه مختارا غير ايه غير هازم فلا تصح من مكره ولا هازم يبقى انسان اوكرى على إعطاء فلان هدية أو هبة أو عطية أو حباء أو منحة أو غيره يبقى لا تقبل ولا تصح يبقى كونه مختارا غير, غير هازل يبقى مختار هي العكس بتاعها المقرة غير هازل يكونش بهزر أو شيء يبقى خليها بس اتفضليها تبقى خذ البتاع لا, لا لا يبقى لابد يكون قاصد للشيء وعامد للشيء يبقى واحد بيهزر وبعدا بيقول له خد ما تسوقش فيها انته وتخدت وتحطه في جيبك ما كون الموهوب يصح بيعه كون الموهوب يصح بيعه ديت يعني نشوف كده كون الموهوب يصح بيعه ده اختر الحنبلة اختر الحنبلة عشان يعطيك هبة لازم هذه الهبة يكون يصح بيعه يعني اشياء ما يصحش بيعها من فاشة هبة يعني نشوف كون الموهوب يصحه بيعه اختره القاضي قاضي أبو يعل الفراء وقدمه في الفراء ابن وفلح يعني لأنه عقد يقصد به تمليك العين عقد يقصد به تمليك العين أشبه البي أشبه البي قال في الكافي أشبه يه. وتجوز هبة الكلب تبليه تجوز هبة الكلب يعني تمنت عندكم يا حنبل أصلا ما بتجوزش بيع الكلب في ادراسه ابن خلف الجمهور في المساله لا يجوز بيع الكلب والبيع حتى الكلب المعلم حتى والراجح الراجح يجوز بيع الكلب الايه المعلم لكن بقيه الكلاب لا بقيه لا يجوز بيعها ولا شراءها ولا هبتها ولكن الكلب المعلم على الراجح وفي خلاف ان يرس بيعه وطبعا لما نقول يرس بيعه مش ذاته مش ذاته انت بتبيع العلم اللي فيه العلم اللي في الكلب شوف سبحان الله شوف العلم لفضل كبير وأجر عظيم إزاي العلم إذا كان ربنا تبارك وتعالى ذكر أخس الحيوانات وفضلوا وشرفوا وذكروا في كتابه وجعله القرآن يتلى إلى أن يرسى الله الأرض ومن عليه كل أخس الحيوانات ماشي ذكر الكلب معلم في سورة المئدة من علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فاكلوا ما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه فصر الآية النبي عليه الصلاة والسلام والحديث في البخاري قال إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فاكل فاكل يبدأ الكلب المعلم. كلب المعلم ربنا ذكره في القرآن سبحانه وتبارك وتعالى ليه عشان فضل علم فضل العلم بنت ما بتاكل أما أنت بتشتري أو تبيع ما بتبحش ذاته وإلا على قول الجماهير إن ذات الكلب نجسة وعلى يعني الراجح ان اللعب بتاعه واسف النجس وده الراجح اللي احنا بنوفت به طيب على كل يبقى ما تبيع بتبيع الاين تبيع العلم الكلب المعلم كونه ان هو بتدفع الفلوس عشان العلم اللي عنده تصد به تبا حراسة تبا كذا أما كلب الغال معلم نهنى بالصلاة وأخبر أن الذي يقتني كلب إلا كلب صيد أو حرث أو زرع أو ماشية ينقص من أجره كل يوم قراط والقراط مثل جبل أحد والحديث في البخاري يتبع الإنسان أنه عاوز عنده كلب معلم أو شيء يهبه الراجح يجوز يجوز هبة الكلب وما يجوز الانتفاع به من النجاسات شوف وما يجوز الانتفاع به من مجسات ان جسم ما يجوز ذبح ان الجاس لا يجوز ذبح ولا يشراء يبقى ان الجاس لا يجوز ذبح ولا يشراء برضه بنخلي بالنا ان مثلا ممكن يكون عندك قطه او شيء او كده او كلب معلم او شي وتروح عند بتاع الفراخ يبقى عنده الصداطه بتاعته ماشي الصراده بنسميها الصراده السرده يبقى 5 6 7 10 فرخات 200 ولا شيء. تقول له ما تجيب لي الخمس 6 فرخات واخذ ال جنيه يحرم ولا يجوز يحرم دي نجاسه النجاسه لا يجوز بيشربها ولا يشرا هو يديها لك على سبيل الهبه يديها لك تنتفع انت بيها تحطها للكلب بتاعه تعطى الحيوان ياكلها لكن تدفع مال في ال... في ال... في في النجاسه هذا حرام هذا لا كذلك نخلي بنا احنا برضو كطلاب علم ان انت احيانا ربنا عافينا ويكون مسلمين احيانا بتروح يقولك ينادوا كده في الميكرافون عندك في القرية عندك في البلد وبعدين عاوزين فصيل الدم اي سالب اي موجب اي فصيل اللي عنده دم اللي عنده دم يبقى عاوزين فصيلة كذا فتروح هناك في المستشفى العام او غيرها وبعدين ياخد منك كيس نص لتر لتر 550 على حسب ما تطيق وتتحمل وبعدين انت تطلب فلوس هذا حرام لا يجوز الدم نجز الدم نجز اتفاق الامة الى اربعة اتفاق الامة الى اربعة ينفحش تدفع فيه فلوس ينفحش تدفع فيه ممكن أنت سؤال يا جوز ما في ظرف خاطرة أو شيء تقول طيب تموحنا أحيانا بلازمة ولا بتاع أبويا تعبان أمي تعبانة بنروح البنك الدم ودينا كيس كيسين كيس مية خمسين بنتين جنيه فبندفع فلوس لا لا خلي بالك ما تدرس يصور فقه إن شاء الله هتفهم المسألة دي, دي شيء ودي شيء أنت ما بتاخد كيس دم أو كيسين دم ما بتاخدش ما بتشتريش الدم ماشي لا انت بتشتري واخد بلات بتشتري ذات الدم والا ذات الدم من اليس ولكن هو حاطه في جو معين عشان ما يفسدش عشان يحفظ عليه فانت التكلفه كانت التكلفه تدفع الفلوس على هذا الشيء على هذا الشيء برده اخواننا في الارياف نفس المساله برده النبي عليه الصلاه والسلام نهى عن عسب الفح حديث البخاري عسب الفح ان هو العجل الفح أو التهيس اللي بيضرب الغنم أو شيء فهو أنت بتتبل عشان البهيمة تحمل أو شيء فبتروح فيأخذ عشر جنيه جنيه نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك أحياناً بيساموها الفلاحين اللي بهمها بيتفوت بيتفوت ما بتمسكش بتمسك. تعمل إيه؟ يروح للدكتور البيطاري. ماشي يحجينا حجن صناعي حجن صناعي خلي بالك الحيوان المنوي من الفحل يحرم بيعه ويحرم شراؤه طب الدكتور البيطري بياخد <تصفيق> بحجنها وبياخد منك 200 300 على هو يجوز ولا يجوز لا دي غير دي, دي غير عشان اخواننا بس اللي بيهجصوا ويفتوا لا يجوز ومش عارف اخد الحديث يا اخي افهم انت يا اخي الاول قبل ما تفتي وتهجص واخد بالك ويتكلم ودايما امسك لسانك امسك لسانك على الفتوى ودايما بنقول الفقه مش اي حد يتكلم الفقه له اهله وله ناس ماشي لا علماء التفسير يتكلموا في الفقه ولا علماء الحديث ولا علماء اللغه ولا علماء السلوك والتربيه ولا فقه اللي يفتي هو الاهل الفتوى هم الفقهاء هم الفقهاء اللي يتكلموا في الفتاوى ما فيش حد يتكلم في الفتاوى فقل انتوا كطلبه علم عندكم جراه عندكم جرعه تفتف مسائل وتتجروا في مسائل لو عرضت على الامام الشافعي كان يابى انتوا عندكم جراه كتير العصر ده فينا واياكم المسلمين لذلك احنا ما بنحبش نجوع الاسئله ولا بنحب الاسئله الكتير ولا الرغي الكتير احفظوا سن القفا اللي انتوا بتعلموه ماشيين ومتعودش نفسك على الفتوى تطلب علم. فالشاهد من الكلام يبا هنا كلام الحنبل يقول وما يجوز الانتفاع به من النجاسات النجاسات زي ايه الم يعني المعروفة مثلا زكرت طرفا منه وزي السماد السماد اللي احنا كفلحين بنحطول في الارض او شي ده الاستماد دا برضو من النجاسات ده يوضع يجوز الانتفاع به ممكن واحد يهب او شي روص الحيوانات يعني روص الحيوانات ده. كذلك بعض النجاسات زي الجلود جلود الميته هي نجسه النبي عليه الصلاه والسلام نهى عن, عن جلود الميت جلود الميته يبقى يحرم الانسان يبيعها او يشتريها حتى تذبغ حتى ايه حتى تذبح طيب والله انا ما اعرفش ادبغ ما اعرفش ادبغه في عجل عجلين ماتوا عندي في في الحظيره وبعدين ما اعرفش ادبه فسلخت الجلد وبعدين اديته لجاري ولا شيء خلي بالك يدته على سبيل الهبة مش على سبيل البيع والشراء يحرم قبل دبغي لأنه نجس لأنه إيه نجس وإن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه يقول النبي عليه الصلاة والسلام لعنة الله على اليهود حرم الله عليهم جلود فجملوها يعني فجملوها جملوها يعني أذابوه حرم الله يعني جلود الميتة أو حرم الله الشحوم على اليهود فجملوها أي أذابوها وباعوها وإن الله إذا حرم شيئا حرم إيه حرم ثمنة يبقى نخلبنا بالإيم الأشياء دي أما إنك تدهى كده على سبيل الهبة يجوز الانتفاع به من النجازات لأنه تبرع فجاز في ذلك كالوصيل ولا تجوز في مجهول ولا معجوز عن تسليم ناشي ولا تجوز في مجهول ولا إيه ولا تجوز في مجهول ولا معجوز عن تسليم إبلا لا تجوز الهبة في مجهول شيء مجهول هتهب إزاي شيء مجهول لا يعلم أصلا كذلك ولا معجوز عن تسليم ولا معجوز شيء الشيء اللي انت تعجز عن تسليمه هتهب إزاي إبلا ما يمفحش هذا الشيء الشرط الرابع كون الموهوب له يصح تمليكه كون الموهوب له يصح تمليكه فلا تصح لحمل لأن تمليكه تعليق على خروج حي والهبة لا تقبل التعليق والهبة لا تقبل التعليق إبا كون الموهوب له يصح تمليكه كون الموهوب له لنت تدل الهبة لابد يصح إيه؟ يصح إيه؟ تمليكه ماشي؟ فلا تصح الحمل لا تعرفش الحمل ده لعل حمل كذا لعل البطن منتفخ على الفاض لعل إن هي ينزل ميت إبا في حي بس ينزل ميت فلا صح الحمل لأن تمليكه وتعليق على خروج حي والهبة لا تقبل إيه التعليق الشرط الخامس كونه يقبل ما وهب له بقول او فعل يدل عليه يبقى لابد من قبول لابد من قبول قبول من الشروط باقي كما ذكرنا اجابه وقبول ولكن يبقى يدل على ذات يدل على لكن واحد بيديكش ايه ابى انسان بياخد شيء انت ابيت خلاص يبقى ما تمتش الايه ما تمتش كونه يقبل ما وهب له بقول او فعل يدل عليه قبل تشاغلهما بما يقطع البيع عرفا يعني هو اجرها مجرى البيع يعني ايه اللي يقطع البيع عرفا ايه اللي يقطع البيع عرفا ها ها الانفصال اما بالكلام واما بالابداء ماشي على الراجح يكون يقطع العقل الـ الـ الـ انفصال يبقى الانفصال بالايه بالبدل بالايه بالبادل. يقول قبل تشغلهما بما يقطع البيع عرفا على ما تقدم تفصيله الأمر السادس كون الهبه منجزه فلا تصح معلقه كون الهبه منجزه فلا تصح معلقه قدم زيد فهو العبر يعني واحد قال لك ان شاء الله اما اخويا يجي من السفر هديك الايه كوبايه الشاي دي واخد بالك فاضي يعني مش مليان يبقى تعليق ماشي تعليق. إن شاء الله اما اخويا هديك الساعه هديك المحمول ده ده كتكييف فقهي مش هنسموه هبه هنسموه وعد. وعد والوعد غير ملزم قضاءا وملزم شرعا وملزم ايه وملزم شرعا بكون الهبه منجزه فلا تصح معلقه كإذا قدم زيد فهو العمر لأنها تمليك لمعين في الحياة لأنها تمليك لمعين في الحياة فلم يجز تعليقها على شرط كالباية إلا تعليقها بموجب الواه بموجب الواه فيصح وتكون وصي ننتقل لشيئتين صح وتكون إيه تكون وصي الوصية عهد في حال حياة ينفس بعد الوفاة ينفس بعد الإيه بعد الوفاة وأما قوله عليه الصلاة والسلام لأم سلمة أو سلمة إني قد أهديت إلى النجاشي حل وأواقي مسكن ولا أرى النجاشية إلا قد مات ولا أرى هديتي إلا مرضودة علي فإن ردت فهي لك هو الحديث أصلا يعني الشيخ الأرباني يقول ضعيف على صحة الحديث على تصحيح الحديث الشيخ الأرباني يقول ضعافه يبالكلام ده ينزل منزلة الإيه مش الهبه ينزل منزله الوعد الايه الوعد اللي هو لا يلزم الايه لا يجب الوفاء به قضاء انما يجب الوفاء به ايه شرعا يبقى دي برضه مساله مهمه نخلي بالنا منها لبعض الاخوه اللي بيدرسوا فقه يعني ايه بيتحزلقوا يعني اتحزلقوا وتفلحسوا واخد بالك ان شاء الله لك يا اخي عندي انا وعدي لك يا اخي محمول هالدهوله اخر الشهر يجي اخر الشهر ثاني يا اخي معلش يا اخي زنقت والله انت آسم يا اخي واخد بلد يبقى خلي بلد ما انتش قد الشيء ما توعدش بيه يا اخي ماشي يبقى يقول له لا يا اخي موصل هندرس في منار السبيلي يا اخي ان الهبه لا تلزم بالعقد انما تلزم بالقبض وده مش وعد وتخش في القصة لا مدرسه الفقه عشان تفلحس على الناس درس الفقه عشان دي. عشان تبقى بعض الاخوه للاسف تجار وبعدين النبي عليه الصلاه والسلام يقول التجار هم الفجار يوم القيامه تجارهم فجار يوم القيامه تخيل بيدرس فق ويبقى طالب فقه وبعدين ينتقل للتجارة. يلجط بجل زلات العلماء وسقطات العلماء واخد بلك الأشياء عشان يقول أبو حنيفة بقوله كذا بقوله انت قاسم عند الله تقى ربنا تبارك وتعالى ما تخادعش الناس ومن يخدع الله يخدعه ربه ومن يخادع الناس يخدعه ربه تبارك وتعالى يبقى ربنا تبارك وتعالى بندرس الفقه عشان نصلح قلوبنا ندرس الفقه عشان تعبد الله ندرس الفقه عشان يبقى تحصل خاتمتنا مش بندرس الفقه عشان تفلحس على الناس ولا نبغ علماء ولا ولا ترسم في المكان عب عوز عب عالم وترسم في لا لا لا خالص والا نيتك نيه فاسده نيه فاسده داخلك تدرس الفقه عشان تصح تدرس العقيدة عشان تصح عقيدتك لله تدرس التوحيد عشان تصح العقيدة ليس عشان تعبد ربنا صح واتشركش بالله تبارك وتعالى لا شرك أصغر ولا شرك اكبر يببى الإنسان يدرس الفقه ويبتغي وجهه الله تبارك وتعالى والدار الأخير يببى عشان كده تخلي بالك والمسألة تدросها يجب أن تكون مسألة عملية تعمل به واخذ بالك عشان ربنا يبركلك في العلم فالوعد يا أ وغير ملزم يعني ملزم شرعا امام الله عز وجل يحاسبك ماشي انت وعدت وما نفذتش دي من صفات المنافقين اذا لكن مش ملزم قضاء امام القضاء عشان يقاضيك ماشي ويحصل مقاضاه مش ملزم قضاء, مش ملزم قضاء مش مل... والله ما لناش دعوه بالقضاء أهم, اهم شيء شرعا اهم شيء ملزم ماشي شرعا امام الله وليس ملزم ايه قضاء وليس ملزم قضاء قال الأمر الشرط السابع كونها غير مؤقتة كون الهبة غير مؤقتة لو هي مؤقتة هتبأ إيه هتبأ عريم يبأ لو إن إنسان وهب ومحمول خد اتصل به أنا عاوز والله يتصل مكالمهم كلمتين خد خلي معك الأسبوع ده اتصل بحبيبك اتصل بأهلك فيش مشكلة يبأ بس يرجع لي تاني يبأ هو وقته بأسبوع بشهر بيوم دي مش هبة مش شيء ايه في الفقه بتاعها هيكون ايه عري يبقى كونوها غير مؤقته كوهبتكه شهرا او سنه لانه تعليق لانتهاء الهبه فلا تصح معه كالبيع فلا تصح معه ك الايه كالبيع البيع ما ينفعش ايه مؤقت ودي من التنجيس كما قدم لكن لو قتت بعمر احدهما اه دي قصه ثانيه بقى وهنشوف ال الكلام اللي فيه شيء اسمه عمره رقبه عمرا بالياء مش عمراء عمراء لكن لو قتت بعمر احدهما لزمت ولغى التوقيت ولغى التوقيت لكن لو قتت بعمر احدهما كقوله جعلتها لك عمرك او حياتك او عمري جعلتها لك عمرك أو حياتك أو عمري الحكم يكون إيه يقول لازمت ولغى التوقيت لقوله عليه الصلاة والسلام أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها فإنه من أعمر شكلوا الكلمة صح شانت انتظروا صح فإنه من أعمر ضم الألف وسكن العين وكسر الميم وفتح الراء فإنه من أعمر عمرا فهي للذي اعمرها حيا وميتا ولعاقبه ولعاقبه رواه الامام ومسلم وفي لفظ قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمره لمن وهبت له لمن وهبت له عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أن رجلا من الانصار اعطى امه حديقه اعطى امه حديقه من نخل حياتها حياته فماتت فجاء إخوته فقالوا نحن فيه شرع نحن فيه شرع يعني, يعني. يعني شركاء نحن فيه شرع سواء قال فأبى. فأبى فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقسمها بينهم مراثا هذا حديث رؤى الإمام أحمد وصححه الشيخ الألباني رحمه الله إبقى قصة العمر ديت الهبة يقصد منها التحاب والتالف والتواد بين المسلمين بعضهم لبعض يبقى تهادوا تحابوا ده كلام النبي عليه الصلاه والسلام تهادوا تحابوا تهادوا تحابوا مديك يحصل في حب بينه وبينك لا سيما الهديه التي لا يراد بها الثواب الهديه التي لا يراد بها الثواب اعني بالثواب الثواب الدنيوي مش الثواب الاخروي عشان هاجدنا مسألة مهمة جدا ودائما كنت بأفتي بيها وبخليفني بعض إخواني وهي إن النقطة اللي احنا بنسميها النقوط في, في الأفراح دي انا بأفتي بأن هذا دين وإن كانت صورة وهبه وهدية ولكن هدية يسمى الفقاء هدية مشروطة يراد بها الثواب الثواب اللي هو الثواب الدنيا هو فأنا بأفتي بأنها, بأنها دين ولو مات الإنسان محبوس عن الجنة عشان كده ما تستعبطوش الناس وبعدين يديك في زواج بنتك في زواج ابنك في زواج كذا حبيبك جريبك خمسمائة ألف جنيه أو ألف جنيه أو شيء وبعدين بتضربهم في جيبك وخلص لا ده هو مقصده إن أنا ما أجي أجوز ابني ولا بنتي تردهم لتاني دي بسمال فوقها هديه وهبه وعطية يراد بها الثواب ولا بد ان تسيبوا على ذلك ثواب الدنيا والاخره ما ادها لهاش ما مدكش ال 500 وال1000 عشان سواد عيونك ولا عشان شيء ده هي مجاملات وكما القاعده الكبيره عند الفقهاء العرف معمول به والعاده محكم اصبحت عاده الآن في الناس ان جوز ابنه بديك وجوز ابني بديك هذا الشيء فما يديك 500 جنيه يديك 1000 جنيه حتى لو هو ما صرحش لو هو ما صرحش يبى معناها ان انا بعد كده اما اجا ابني ادهالي وبعض الناس بيكتب بيكتب كمان يبى فيك شكول كده ودفتر يبى فلان وفلان فانت بداية عشان ترف الحكم الشرعي انت اما تبدي الحد ما تنتظرش يرجع لك لكن لو حد بداي لازم تكتب ويا ولاد في وصيتي اخوكم فلان ابوكم فلان عمكم فلان اداني كذا ليا كذا تردها له لو انا مت ولا شيء يبقى لابد لابد اخجز الاخ جزاء الخير وانا كاتب الوصيه بتاعتهم معلقه في الصالة قدام عيالهم ومراته كلهم كده بخط عربي كده اهوت في عشان ايه ده انسان يرتقب الموت انسان نخاف من الله عز لكن عمال تشال بحث وتاخد من ده وتاخد من ده وعمال تشوف لك إيه إيه كلام لابي حنيفه رحمه الله والامام مالك ولا شيء ولا بعض اللي هم في العلم ويقول لك لا ما فيش مشكلة يجوز ما فيش مش دين لا دين يا اخواننا كما نقول بعد ذلك يبقى لكن لو قضت بعمر احدهم كقوله جعلتها لك عمرا او حياتك او عمري يبقى الهبه يراد بها الايه يراد بها التحابب التآلف بين المسلمين لكن عشان العمراء إيه بقى العرب كانوا بيعملوا إيه العرب كان عندهم يديك مال يديك حديقة يديك بستان يديك ناقة يديك اللي يدهوا يقول لك دي استمتع بها عمرك استمتع ولو مت ترجع لي أنا دي اسمها عمراء ما أخوزها من العمر, العمر. يبا الحديقة دي بتحتك المستندرد. طول من تحيي استمتع به لو مت ترجع لي بالله عليك ديها سبب التودد والتحب ده أدخلنا أبغضها كونت تبغضنا كمان أكره كونت تكرهنا كمان الكراهية تأتي منين إن أقول أنا يا رب يموت يا رب إيه يموت الآن أو شيء زي أشنع منها الرقبة الرقبة الرقبة اللي جاية دي يبقى خلي بالك العمر جائزة وماضية ولو ان الإنسان أعمر أحدا عمره فهي له ولا ولعقبه من بعده كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام شوف رجل من الأنصار أعطى أمه وحديقة من نخل حياته استمتع بها حياته فماتت فجاء إخوته فقالوا نحن في شرع أصبح مراسي الآن فأبأ قال لهم لا دادي أنا مدهل أمي آني خلي بالكم سبحان الله والله يعني بحبنا الفقه العملي نفس السؤال أو قريب منه لسأخذ والدته توفيت وسألني نفس السؤال أو قريبا منه منعشين فالعلم فعلا نور وافهمه قبل ما تفتو ومن صحكمش تفتو بأي شيء خال منعشين انتو بتهجسوا فالشاهد من الكلام فالأخ عامل اين الأخ كان جاب لأمه دهب جاب لأمه ايه دهب وبعدين توفيت توفيت فبيقول أنا عاوز أخذ الدهب بتاعي أخذ الدهب بتاعي والتركه تبقى بقيه المال اخواتي يقتسموا فيه ايه الحكم الشرعي هو شفكت هو شايف نفس الوقعه دي نفس الواقع هو النبي صلى الله عليه وسلم الدار الذهب بتاعه قال له خده ولا له انت وفي سواء جعلها ميراث جعل انت ما اديتها لامك او اديت شيء لابوك او اديت شيء لاخوك خلاص مات يبقى اصبح ميراث اصبح تركه ترجعش فيه العائد في هبتك الكلب يعود في قيه ليس لنا مثل السوء كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام فماتت أمه فجاء أخوته فقالوا نحن في شرع ده يخش في المراث فأبا قال لهم لا ده نجيبه الأمي أنا أخذه وانتوا تقتسموا فاختصموا للنبي عليه الصلاة والسلام سيد الأولين والآخرين عليه الصلاة والسلام فقسمها بينهم إيه ميراثان فهمت الحكم الشرعي أيوا يبقى خلي بالكم ما يحصل شيء زي ده يبقى ده الحكم الشرعي ده العمرة ده العمرة أشنع منها؟ ماشي وأبشع منها وأوحش منها اللي بتجلي بالعداوة بين الناس وكان العرب يفعلوها وأقرهم النبي عليه الصلاة والسلام لكن نبههم قبل أن يقره نبههم وقالوا احفظوا عليكم أموالك خلي بالك لو أنت أعمرت إنسان أو أرقبت إنسان يبال مال ده بتاعه هو مش بتاعك ما ترجحش فيه إيه بقى الرقبة دي الرقبة ما سوء من المراقبة الرقبة أن يقول إن ميت قبلي عادت إليه وإن ميت قبلك فهي لك بالله عليك تخيل بي واحد يدي الواحد عطيه وقل له لو, ميت, لو إن ميت قبلي عدت إلي وإن ميت قبلك فهي لك أظن كل واحد يجتهد وقم الليل كمان ويدعو يا رب يا رب, يا رب. كل واحد يدعى الثاني صح كده يا رب يا مذهب يا رب يا مذهب يا رب واش دال لا يحصل يبقى فين الألفة فين المحبة بخلاف العطيه تدي احتساب لوجه الله طبرت وتعالى تهاد وتحاب لكن الرقبه طب سلمنا حصل هي مش حلوه بس حصلت وانت عملت ومات هي كل حكم الشرع ايه ما ترجعش فيه انت ما ترجعش فيها ولا اخواتها بس بشرط يكون هو قبضته تكون هو له ولا عقبه من بعده الرقبه ان يقول ان مد قبل اعاده الي وينمت قبلك فيلات قال مجاهد هي ان يقول هي الاخر مني ومنك موتا هي الاخر مني ومنك موتا سميت رقبه لان كلا منهما يرقب موت صاحبه يرقب موت ايه موت صاحب يقول في روايتين فيها ايه روايتان, روايتان على حسب فهم الاحاديث على حسب فهم الاحاديث الايه اللي, اللي جات وعلى حسب كلام جابر بن عبد الله اللي هو نفسه راوي, راوي الحديث في روايته احداهما هي لازمه هي لازمه لا تعود إلى الاول هي لازمة لا تعود الى الاول لازمه يعني ايه يعني مر ما ينفعش نروح فيه هي لازمة لا تعود الى الاول لعموم الاخبار ولقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تعمره ولا ترقبه اه بنبههم اهو لا تعمره ولا ترقبه فمن اعمر شيئا او ارقبه فهو له حياته ومماته فهو له حياته ومماته ااا وفي حديث جابر مرفوعا العمره جائزه لأهلها والرقبه جائزه لأهله ده حديث رواه الخمس من الخمسه بقى مين واحد يقول الخمسه مين كده لا قبل ما تقول ارفع ايدك الخمسه مين قول يا شيخ امم والاربعه مم؟ مين والسبعة والتسعة في حديث جابة المرفوع العمر جائزة لأهلها والرقبة جائزة لأهله والرقبة جائزة لأهله في رواية كثيرة وردت في النساء وفي أود وفي أمام أحمد وفي البخاري برضو من الأحديث التي جاءت نقرأ لكم بعضها عشان برضو إيه المسألة تتضح لا ترقبوا ولا تعمروا حديث رواه دوات صححه الشيخ الألباني. لا ترقبوا ولا تعمروا فمن أرقب شيئا او عمره فهو لورثته فهو ايه لورثته بدنا حكمه حكم دي ينتقل للايه للورثه ولا يجوز للمعمر ان ايه ان ترجع اليه ولا ياخذه ولكن تكون للمعمر اليه برضه حديث ثاني حديث جابر امسكوا عليكم اموالكم ولا تعطوها احد ولا تعطوها فمن اعمر شيئا فهو له فمن اعمر شيئا فهو ايه فهو له جاءت في روايه أخرى امسكوا عليكم اموالكم فلا تفسدوها فانه فلا تفسدوها كلمه فلا تفسدوها تبين ان ما ينفعش ايه ترجع لك ثاني والا لو هي ترجع لك ثاني يبقى ما فيش ما فيش افساد الان يبقى لا تفسدوها يبقى طلعت من ايه ملك خالص وراحت الآخر فلا تفسدوه فانه من اعمر عمره فهي للذي اعمرها حيا وميتا ولا عاقبه اظن الروايات ايه ادق شويه حكم, حكم اخر برضه جاء في حديث آخر ايما رجل اعمر رجلا عمره له ولعاقبه فقد قد اعطيتكها وعقبك ما بقي منكم احد فإنها لم فإنها لمن أعطيها وإنها لا ترجع إلى صاحبه أظن أن هذه الدت لنا معنى أداق شوي وإنها إيه؟ لا ترجع إلى صاحبه من أجل أنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث أنا شوف بالروايات يفسر بعض وبعض دايما إحنا تعلمنا في دراسة الفقه او عشان نفت فتوى بحاجة اسمها عند العلماء جمع الأدل, جمع الأدل. عشان يعني تفت فتوى يبقى لابد من جمع الايه جمع الادله أي تاخد اي واحد تفتيه حديث واحد حديثين لا في حاجه اسمها جمع الادله وبعد ما تجمع الادله تشوف الدليل المتفق عليه والمختلف فيها وتشوف المساله في اجماع ولا ما فيش اجماع وتشوف في الاجماع ده منظر ولا غير منظر يعني قصه قصه كده عشان عشان تعرفوا العلماء اللي بيفتوا وجهودهم نفسهم ويتعبوا في الفتوى بتطلع لك سهله لكن هو عامل ايه هو تعب جدا عشان يطلع لك الفتوى السهله تأخذ الدرس انت تأخذ سهل كنا وبعدين الواحد بيضحى نفسه على مديك الخلاصه ويديك الراجح فيه ماشي وفي الاخر اللي راكن على مش عارف ايه واللي ممدد ليه واللي راكن على العمود واللي راكن ظهره عند الغضروف واللي عامل عم عمليه و... طلبه ما شفناش الطلبه بالطريقه ديت الرحراحه وخدملك الرفايه اللي انتوا فيها دي ماشي ما شفناش الكلام ده وخد بالك احنا كنا بنقعد من بعد صلاه الفجر حد الساعه 12 1 بالليل ماشي قاعدين كده الواحد عاوز يخش الحمام ما يعرفش يخش الحمام ماشي شفناش الرفايه بتاعتكم دي ماشي و ايه فانت بتاخد العلم بالسهل واللي بيتاخد بالسهل اخوه بيروح بالسهل والله والله اللي بذاق اللي بيجي بالصعب انت تمسك فيه وتثبت فيه واللي بيجي بالسهل كده بيروح بس مش مشكلة ايه المشكله ما النت وخلاص هو اخش على النت اخش على الموقع اخد واناين اشرب نص قهوه ولا بشرب شاي ولا بشرب قهوه اه النت اللي بيعلم ولا الكمبيوتر بيعلم ولا الشرط بيعلم ولا السونات ولكن العلم كما يقول الشاطبي لابد من محاضه والطالب الاستاذ والطالب المشافه المشافه اما الراحراحة اللي احنا فيها عشان تعرفوا العصر ده اه نحسبونا الله ونعملوك فالشيء اللي انت بترجهت نفسك فيه وبتجيبه كده بالشدة ده ميروحش ابدا وانتو اظن بعضتكم عارف قصة الجنيه واحد كان يعان ايه من, من فوفو توتو ميمي واخد بالك من ايه بتروها الفريق البيضة معاديش حد لاجيه اليومين لومين دولت وايه هو حياته كلها كده رفاهية كده زي حالاتكم مرفه خالص كده ماشي مرفوخة. لو حصلت له قفه ما جيش المحاضره لو عنده شويه برد ما جيش المحاضره فكبر في السن وبعدين ابوه رخص كبر في قال له يا ابني اطلع بقى اشتغل ابن فلان وابن فلان بيجيب لي يوميه بتاعتهم 100 جنيه و50 جنيه هتكون احسن منك فام الام دايما بتبقى على الاولاد قلت له خليك يا ايه خليك يا ميم خليك يا توتو ماشي انا هديك كل يوم جنيه تديه لابوك فطبعا كان امه تديله كل يوم جنيه يديه لابوه وبعد ما ياخده ابوه بس دي يوميه الواد يضحك تاني يوم تاني ما عملش يوم كذلك ثاني بي... شهر كذلك ما ما بيتعبش فيه ما في يوم من الايام الفلوس مش هيدوهم ودوام الحال من المحال نفدت نفد المال ايه اللي حصل بعد ما نفد المال امه جيت له معلش يا توتو معلش يا ميمي معلش روح اشتغل يا حبيبي النهارده والنهارده بس ونوفر لك الجنيه بكره ان شاء الله راح طلع عينيه طلع عينيه ماشي عشان يجيب الايه عرق ميه والهدوم نزلت منه يعني مش متعود بقى على مش متعود هو متعود يحط رجل على رجل على الكرسي فاما جاب الجنيه بيديله له خد يا ابو قال له جنيه برضه وبقطعه ده لا ايه ده قال له اشمعنى قال جاي كده ايوه شوف شوف هو كده العلم كده لازم تتبهدل وتت... وتت... وتروح للشيخ ده يزوجك والشيخ ده يضربك والشيخ ده يشتكي وشت... عشان تتعلم اما الرفاهيه اللي انتم اللي هدية شايفينها ديت وخفض السيرش بس نجيب لكم تناموا على الشاهد من الكلام تعود الرف انا على نفسي والله والله بعرف الدرس معلش ما... معلش كما يقولون كل شيخ لطريقه معرفش الدرس واحد مدري ليه معرفش الدرس واحد لكن كده معرفش الدرس واحد مروح راح الدرس واحد عمال يلعب في صباعه واحد بيتكلم في المحمول ده مش طلبه علم هذا ليس سوء أدب، ليس طلب تعلمي أبداً، يتعاودوا عن هذا الشيء نعذرك لو أنت عندها غضروف، عندك العمودة الفقر مكسورة، عندك جلطة، ربنا عافية، نعذرك عندك الفجار في المخ نعذرك، لكن إن أنت تبقى بالوضع ده، وتهجسوا كده، ما شفناش إحنا الطريقة اللي إحنا شفناها دي ولا تعلمنا على طيب نرجح ثاني كلامنا يقول بالرواية الأولى هي لازمة لا تعودوا للأول لعموم الأخبار ولقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تعمر ولا ترقبه فمن أعمر شيئا أو أرقبه فهو له حياة ومال وهو قول جابر بن عبد الله لرؤى الحديث وابن عمر وابن عباس ومعاوية وزيد بن ثابت وقضى بها طارق بالمدينة بأمر عبد الملك قاله في الشرح بيوجه الكلام يعني يقول ولأن الأملاكة المستقرة كلها مقدره بحياة المالك وتنتقل إلى الورثة فلم يكن تقديره بحياة منافيا لحكم الأملاك ولأنه شرط رجوعها على غير الموهوب له وهو وارثه بعد ما زال ملك الموهوب له فلم يؤثر لم يؤثر الشرط يعني كما لو شرط بعد لزوم العقد شرطا ينافي مقتضا هذه الرواية الأولى تقول إن هي الرقبة لازمة لا تعود إلى الأبو الرواية ترجع إلى المعمر والمرقب ترجع المعمر والإيه والمرقب لقول النبي عليه الصلاة والسلام المؤمنون عند شروطه المؤمن عند إيه عند شروطه هذا صحاه الشيخ الألبان وسؤل القاسم عنها فقال ما أدركت الناس إلا على شروطهم في أموالهم وفيما أعطوا أو فيما أعطوا قال جابر انما العمراء الذي أجاز ركز بها في قول جابر, عشان ده اللي حديث جابر إنما العمر الذي أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول هي لك ولا عقبك هي لك ولا عقبك فأما إذا قال هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبه حديث ده متفق عليه بس الرواية دي تلوية الإمام مسلم دعم الإشكال قال وأجيب عنه شوف بس الإجابة بأنه من قول جابش من قول جاب النفس فلا يعارض ما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام يعني من القول جابر فهم يعني فهم الحديث يعني هو هنا فهم الحديث جابر بن عبدالله فهمش يعني واخذ بدا صحابي والراوي دائما العلماء الحديث وكذلك الفقهاء ولكن الراوي أضرب مروي الراوي أضرب مروي وبرضه مسألة مختلف فيه إذا خالف الراوي ما روى هل تقدم الرواية ولا يقدم فهمه هذه بسألة برضو عند العلماء قال وأجيب عنه بأنه من قول جاب النفس فلا يعارض ما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام وقول القاسم لا يقبل في مقابلة من سمينا من الصحابة والتابعين فكيف في مخالفة سيد المرسلين قاله في الشرح الكبير الصواب ما فيش مخالفة ولا, مخالف ولا شيء وكلام جابر بن عبد الله يتنزل على أشياء يتنزل على أشياء أو شيء هنا حديث جابر يقول إنما العمر الذي أجاز أو قول جابر إنما العمر الذي أجاز رسول صلى الله عليه أن يقول هي لك ولا عقبك شوف كإن هي خرجت من إيه؟ من ملك الآن هي لك ولورسته هي لك ولا عقبه هي لك ولمن بعد فأما إذا قال خلي بالأقب هي لك ما عشت هي لك ما عشت ماشي فانها ترجع الى صاحبها هذا كلام جيد هذا كلام جيد فانها ترجع الى صاحبها ده تتنزل منزله الايه هتنزل منزله ها العاريه الايه العاريه تتنزل منزله العاريه اللي احنا انتفع بشهر انتفع به اسبوع انتفع به يبقى هو ما صوره هبه مش هبه ده صوره عارية انتفاع مردود بعد ذلك كذلك هنا على حسب نيه الايه المعطي تخش فيها النيات المقاصد هو قصده ايه ادها على سبيل ايه تحتاج شيء من جاره او شيء هات لكذا انتفع بيه يا ترى بيقول لك خد اتفضل هو قال لك خد اتفضل معناها ايه خد حطه في جيبك وخلاص خرجت من لا معناها انتفع بيه يعني رد بيه هاشتاج وايه كذلك نفس الكلام كلام جابر بن فيش تعرض ولا شيء من الادله عشان ما نكبرش الموضوع يقول هي لك ما عشت فانها ترجع إلى صاحب الكلام جيد يبقى ترجع الى صاحب. هي لك يبقى الإنسان على حسب على حسب مقصده وعلى حسب نيته وعلى حسب ما في نفسه فان قال ذلك فينزلها الفقهاء منزله الايه العاريه وليس منزلة الهبة التي تخرج عن ملك صاحبها وعن ملك الإنسان ده العلماء بيذكرون برضو جاء حديثة رواية وفحة خالص في مسلم عن جاب النفس قال جعل الأنصار يعمرون المهاجرين جعل الأنصار يعمرون المهاجرين فقال النبي عليه الصلاة والسلام أمسكوا عليكم أموالكم يعني بنبههم بنبههم إن تعملت الدخوك المهاجرين تدخوك المهاجرين تدير إلا تدهوله من فحش إيه ترجح فيه تاني عشان بنبههم ما تفكرش انت تدي لأخوك وترجح فيه مش ترجح فيه أمسكوا عليكم أموالهم ولا تفسدوها فإنه من أعمر عمر فهي للذي أعمرها حيا وميتا ولعاقبه أرزان الرواطح حيا وميتا و... فهي للذي إيه؟ أعمرها للذي أعمرها يعني إيه أعمرها دية عيد على مين أيها لمن أخذه لمن ايه لمن اخزها يبقى امسكها يبقى دي في دلالة صريحة على ان الذي يعطي عمره او رقبة تكون لمن ايه لمن اخزها له ولوراصد بس بشرط الايه الاقباض بشرط الايه الاقباض برضو ابن حجر فتح الباري وغيرهم العلماء ولماني الشفعية وغيرهم بينقل عنهم بحجر فتح البالة وغيره بيقولوا إيه بيعرفون أن النظام اللي كان ماشي فعلا على عهد العرب ان الإنسان العربي كان بدلاخوه على سبيل التملك والتمليك ما كانش على سبيل أن هو يرجح له تاني يقول لنا إيه الظاهر والعين عند الله أنه ما كان مقصود العربي بهما الرقب والعم إلا تمليك الرقبة إلا تمليك الرقبة, إلا تمليك الرقبة تملك الرقمة بالشرط المذكور فجاء الشرع بمراغمتهم فصحح العقد على نعة الهبة على وصف الهبة المحمودة وأبطل الشرط المضاد لذلك اللي هو إيه شرط المضاد اللي هي ايه ايوة اللي إيه؟ ارجو الشرط المضاد لذلك فانه يشبه الرجوع في الهبة وقد صح النهي عنه وشبه بالكلب وشبه بالكلب يعود في قيئه يعود في في قيء وقد روى النسائي ابن عباس العمره لمن اعمرها والرقبة لمن ارقبها والعائد في هبته كالعائد في قيئه كالكلب يعود في ايه في قيئه ليس لنا مثل الايه ليس لنا مثل السوء يبقى ده اللي في الايه في مساله الرقبه ومساله الايه ومساله العمر. الشرط اللي بعد كده الشرط الكام الثامن مش بغير عوض تاونوها بغير بغير عوض فان كانت بعوض معلوم فبيع بغير عوض فان كانت بعوض معلوم فبيع فبيع يثبت فيه الخيار والشفعه وضمان العهدة كونها بغير عوض بغير إيه؟ بغير عوض ويتذكروا المسألة اللي احنا بسموها اللي في العرف بتاعنا النقوضة النقوط, النقوط اللي بيدي في الأفراح ده كونوها بغير عوض بغير عوض فإن كانت بعوض معلوم فبيع هي مش بيح حقيقة لكن اجرها مجرى لإيه؟ أجرها مجرى البي يثبت في الخيار والشفعة وضمان العهد وعنه عن مين بيه على الإمام أحب يغلب فيها حكم الهبة يغلب فيها حكم الهبة فلا تثبت فيها أحكام البيع المختصة به لقول عمر رضي الله عنه من وهب هبة من وهب هبة أراد من وهب هبة أراد بها الثواب فهو على هباته يرجع فيها إذا لم يرضى منها داره الإمام مالك في الموطأ وصححه الشيخ الألباني موقوف على عمر رضي الله عنه بس الكلام ده مش متركب صح الكلام ده مش متركب صح يعني الشيخ إبراهيم حفظه الله, الله شابين مضويان اللي هو الشارح دايما نقول لك الشارح واحد والماتن واحد تاني الماتن اللي هو الشيخ مرعي مرعي دا من العلماء المجتهدين في المسا الشيخ إبراهيم من الفقهاء وفرج من المجتهد والفقي فأحيانا تلاقي الشيخ مرعي بيذكر شيء والشيخ إبراهيم ما عرفش كيفه يجي حطت شيء أو نقل شيء أو كذا فأحيانا بتلاقي العكس بتلاقي الايه الا فاحنا بنرجع بقى للاصل نرجع للمغني ونرجع للكتب للاصل الكلام بنشوف الايه المصادر الاصليه المصادر الاصليه عمر, عمر ده ده يوافق الروايه الاولى ولا الثانيه ما ماشيش مع الروايه الثانيه ي مع الروايه ايه الاولى انتوا هنا بيقول كونها بغير عوض الهبة يعني ده الشرط التاني فإن كانت بعوض معلوم فبيع كانت بعوض معلوم فبائح يثبت فيه الخيار والشفع وضمان العهد وعنه يغلب في حكم الهبة يغلب في حكم الهبة وجاب الأسر بتاع عمر اللي بيستدلله بها انه يغلب فيه حكم الهبة حكم الهبة طب نشوف الأسر التاني قال عمر رضي الله عنه من وهب هيبة أرضى بها الثواب الثوب اللي هو الثوب اللي الدنياوة اللي هو مدنه نقطة وعاوز ترجع له تاني مدنه هدية وعاوز ترجع له تاني أراد بها الثواب فهو على هباته يرجع فيه يرجع فيه طب يرجع فيه بتنزل منزلة الهبة ولا منزلة البايع منزلة البايع عشان كده بترك الأسر ده يوافق الرواية الأولى مشروة التانية ماشي أيوة شفت ده فضل برضو الدراسة اللي هي مشافهة بخلال بعض الإخوة يعني اقول لك الا يعني وتعبين نفسهم ورايحين المعهد وبتحتم من عند منار السبيل اجيب منار السبيل واجيب نسخه محققه ومنقحه اقرا منه اقول لك واخد بالك ما انتش من ما انتش الكتاب ولو جبته مش هتقرا فيه ولو قرات مش هتفهم ولو فهمت هتفهم غلط واخد بالك ولو فهمت هتفهميه غلط ايها في التسعينيات السنهيه كنا بندرس بنروح ندرس ونسافر ونتبهدل ندرس فتح الباري هو 13 مجلد تدرسوا على مشايخنا فكان الاخوه المصبطين انتم متبهدلين ورايحين وامر الدوله بيخذكم مبهدلكم ما فتح البر موجود وتقراوا فيه والله يا اخو شوف من كام من 20 سنه واكثر الاخوه المصبطين لسه جهله جهل زمانهم تبين تجاهل واخد بالك ما تصبطش غير عينه ادعي له واخد لك ربنا يا عين لا هم قروا اشتروا ولا تعلموا وجهلوا فبعض الناس الان اكتفى بالايه بالكمبيوتر اكتفى بالنت اكتفى بكذا عمره ما يعلم اخوه عمره ما يعلم ابدا الكمبيوتر النت رحمه الله رحمه واسعه على الشاطب رحمه الله حيقول كلام جيد في الموافقات من اعظم كتبه يقول الدراسه الاكاديميه دراسة النافعه دراسه المشافهه تلقي مباشر يتبشخ والايه والطالب الشهوه والطالب الكتاب في الغث والثمين في الصحيح والضعيف في الحق والباطل انت كطالب علم مبتدئ عشان تقرا في كتاب ممكن يختلط عليك الأمر لكن الشيخ بينقح لك المعلوم ويديك الراجح ويهذبها لك بخلاف انت فتقعد تتعب نفسك وكذا وكذا وفي الغالب مش هتفهم صح مش هتفهم صح عشان كده ما تصبتش الناس شوفت ناس طلبة علم بيدرسه وكذا دي افضل الطرق اللي هي الشيخ والطالب اما ان الكتب ماليا ما الدين ما الكتب ما بعض الاخوة عندهم مكتبة تقدر بمئة ألف ومئتين ألف ومعاش يشفال عنكبوت هو الكتب, الكتب العلم كان في صدور الرجال فانتقر الى الكتب الى بطول الكتب واصبحت مفاتيحه بيد الايه؟ اهل العلم عندك عربية احدث موديل والمفتاح مش معك هالدور مرشلي ولا واخده مرشله ولا واخده حاره هتدور كذلك العلم, العلم انت عندك كتب وعندك مكتبه وعندك يا فرحتي طيب المفتاح فين اللي هتدور بيه المفتاح لابد تدرس وتتعلم على طلب على على مشايخ 2 و3 و10 من الله كان لي 12 محاضره في اليوم او 12 يوم يوم الواحد وانتم بعصيفكم بصراحه الساعه هنا يابنين واخد بالك هو كان 12 شيخ يروحوا المحاضره دي سبحان الله احنا كنا بناخد 22 ماده ماشي بعد صلاه الفجر الساعه 1 بالليل الساعه 1 واخد بالك الشيخ يخش والشيخ وانتم ما عادش عندكم مواد في الميعاد اصلا واخد بالك انا شايف بقى القران يشال والفقه والتفسير والحديث هندوش خالص عشان الاخوه مش قادرين على على 12 ماده وانا اعتمد المواد مكمده الوقت يا محمد ما شاء الله ما شاء الله طيب ما شاء الله ماشي احنا في في الطالع تاينوها بغير عوض تاينوها بغير ايه بغير عوض إيه؟ يقول عنه يغلف فيها حكم الهبة فلا تثبت فيها احكام البيع المختصة به لقول عمر من وهب هبه اراد بها الثواب الثواب اللي هو الدنيوي ماشي له ان يرجع فيها له ان يرجع. او ان هو يعطي مثله يعطي مثله ذا الكلام اللي هو بيقوله والاثر ده صحه الشيخ الالباني رحمه الله <تصفيق> عمر رضي الله عنه من وهب هبه اراد بها الثواب فهو لا على هبته يرجع فيها إذا لم يرضى منه اذا ايه إذا لم يرضى منه يشوف اذا لم يرضى اذا لم يعط منه اذا لم ترجع له المره ثانيه فلو ان ايه أن يرجع ويطالب به ويطالب بها او يطالب بايه بمثله او من يقوم او ما يقوم ايه مقامه ده اللي هي الهبه التي يراد بها الثواب إبا الإنسان اللي هو يعطيك شيء وإنت تشوف منه إنه هو أو العرف الجاري او العادة بتاعة البلد أو سلو البلد أو عرف البلد إن دا بعطوها عشان ترجع لي إبا مش هبا مطلق إبا مقيدة يراد بها الثواب الدنيوي إبا أصبحت دين وده اللي إحنا بنفتي به من سنين والحمد لله وإن كان بعض الناس بخليفنا في المسلم وعن أبي هريرة مرفوعا الواهب أحق بهباته ما لم يثب منه الواهب وأحق بهبته ما لم يثب منه حديث ده حديث ضعيف بس معناه صحيح ويغنى عنه الذي قبله شوف الإمام أحمد رحمه الله قال إمام أحمد رحمه الله إذا وهب على وجه فلا يجوز له إلا أن يثيبه منه هذا الفقه العلم شوف كلام الإمام أحمد نفس الكلام اللي إحنا كنا بنفتي به ومزيدنا بنفتي به إذا وهب على وجه الإثابة هو مدك الشيء مش عشان جمال عيونك مش عشان أنه هو مده عشان تنتفي عندك به وما تردهوش إذا وهب على وجه الإثابة فلا يجوز له إلا أن يثيبه منه يبا يعطيه زيها يرجع له مثلها أو قريبا إيه أو قريبا منه أو يعطيه منها بمعنى شيء قريب منه أو أفضل منه أو أقل وخيركم أحسنكم قضاء كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام لذلك الإمام أحمد اللي كان بفت بكده ما كانش بيقبل هدايا من حد إلا إيه إلا الهدايا اللي يستطيع رده الإمام أحمد رحمه الله يعني في حد علمي أنا يعني طبر الفريد من العلماء العلماء اللي هو ما كانش بيقبل هدايا هو كان فقير رحمه الله وبإخلاف بقية العلماء ما كانش بحب يدخل على الملوك ولا على الأمراء وكان المشكلة اللي حصلت بينه وبين ابنه وأغلق الباب اللي بينه وبين ابنه بسبب كده كان ابنه فقير برضه فكان بيدخل على الملوك وياخد كان ابنين صالح وعبد الله فقطع ابنه خالص ومعاتش بكلمه بسبب انه نهاه أكثر من مرة فكان بياخد من وراه من عطايا الملوك ودي مثلا مختلف فيها في الفقه عطايا الملوك والأمراء هل دي جائزة ولا غير جائزة دي قصة تانية المهم الراجح يعني حديث النبي عليه الصلاة والسلام هي الشيء اللي يجلوا كده يبقى رزق ساقاه الله إليه طالما بدون استشراف نفس كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام فكان بيقبل الشيد الإمام أحمد كان يأبى كان يأبى وأغلق الباب وقطع ابنه وخاصم ابنه لحد ما مات لحد ما, ما مات فلذلك الإمام أحمد ما كانش يقبل هدايا من حد أبدا إلا الهدايا اليسيرة اللي هو يستطيع رده لذلك كان بيفتب يقول إيه إذا وهب على وجه الإثابة فلا يجوز له الا انثيبه ايه الا انثيبه منها طيب قال وبعوض المجهول فباطلة بعوض مجهول فباطلة كالبيع بثمن المجهول بعوض مجهول يبقى نرتب الكلام كونوها بغير عوض فإن كانت بعوض معلوم فبيع كانت بعوض معلوم فبيع والرويتين اللي هو ذكرهم طيب بعوض مجهول تكون ايه باطلة زي ايه كبيع بثمن مجهول كالبيع بثمن مجهول فترد بزيادتها المتصلة والمنفصله وان تلف ضامنها ببدله ان تلف ضامنها ايه ببدله مجهول برضه تكون ايه باطله كالبيع بثمن مجهول اجراها مجرى الايه البي فترد بزيادتها المتصله والمنفصل لو هو أهدله خروف وبعدين هو سيم أو شيء أم يرده يرده بكماله مش ياخد منه حتى ولده كان جلي من كده المنفصلة لابا أو شيء أو كذا وإن تلف أو بيض وإن تلفت ببدله وعنه تصح يب في الوقتين في, في الوقتين تصح بس تصح بإطلاق لا قال ويعطيه ما يرضيه أم هي بعوض بس العوض مجهور عن رواية الباطلة دية تبقى صعبة شوي عشان ننزلها عن الأمر العامل تبقى صعبة لكن هي الأولى, الأولى والأقرب للصواب أنها تصح تصح. بس إيه تصح إيه؟ ويعطيه ما يرضيه يعني يرجع له إيه؟ بدلها يعني أو يردها ويحتمل أن يعطيه قيمتها قيمتها يعني من الشرط هي بالضبط القيمة بتاعت فإن لم يفعل؟ ما فعلش فالواهب الرجوع لما روي عن عمر رضي الله عنه قاله في الكافي ودي الأول قال ومن أهدى ليهدى له أكثر فلا بأس, فلا بأس. احفظ المسيح من أهدى ليهدى له أكثر فلا بأس كلمة فلا بأس ديت محل, محل نظر يعني ايه واحد بدي عشان عرف انه هو ما يدي هدية ترجع له ايه اكتر واحد بيدي مثلا الف جنيه عارف ان انا امدل الشخص ده الف جنيه يرجحهم لايه الفين فيديله هنا بيقول عن فلا بأس لا لا مش حلو مش حلو مش ما جاتش كده ابدا بل ربي نهى عن كده طبارك وتعالى وكانت محرمة في حق النبي عليه الصلاة والسلام وحرم وباقيت الكراه في حق غيره ايبا الانسان يتعزز ويتنزه والله جات له بدون استشراف نفسه ما فيش مشكلة اما انه د ونيته ان هو يد هدايا عشان نعرف إن هي ترجع له أكثر مما أعطى نشوف الكلام هنا يقول ومن أهدى ليهدى له أكثر فلا بأس لحديث المستغزر يثاب من هبتي عندكم مستغزر؟ مم. نعم مستغزر مستغزر مستغزر المستغ زر يثاب من هبتي هو ده مش, مش حديث ده مش حديث الشيخ اللي بيقول له ما على أسناده بس ابن حزم رواه وأسناده إلى شريح القاضي شريح القاضي ده من كلام شريح القاضي قال إيه من أعطى في صلة أو قرابة أو حق أو معروف أجزنا عطايته والجانب المستغذر والجانب المستغذر ترد اليه هبته او يثاب منه ده الكلام من شرايح القاض بس الالفاظ كده مش واضحه مش كده المستغذر المستغذر دي بمعنىها من الغزاره من ايه من يعني الجانب المستغزر ترد اليه هبته الجنب بمعنى ايه؟ الجنب بمعنى الغريب يعني، الغريب، الغريب اللي هو الطالب إذا أهدى اليك شيئا ليطلب أكثر منه فاعطيه في مقابله ايه؟ هديته، اعطيه مقابله هديته. المستغذر الذي يطلب اكثر مما اعطى. الذي يطلب ايه؟ اكثر مأخوذة من المغازرة من, من المغازرة أي إذا أهدى لك الغريب شيئا يطلب أكثر منه فأعطيه في مقابلة هديات أعطيه في مقابلة هديات طيب بس ما يكونش نيتك كده النية ما تكونش كده نيتك دي مش حلوة إذن كنا استدرك قال إيه قال لغير النبي عليه الصلاة والسلام لقولي تعالى ولا تمن تستكثر ولا تمن تستكثر فيها تفسري فيها تفسري على أحد التفسير ولا تمن تستكثر لا تعطي لتأخذ, إيه أكثر, لتأخذ أكثر خلاص كده ولا تمن تستكثر لا تمن على ربك بكسرة عبادتك فتستكسر ذلك ولا تمن تستكسر على المعنى المراض هنا يب لا تعطي لتأخذ أكثر فهذا محرم في حق النبي عليه الصلاة والسلام طب محرم في حق النبي عليه الصلاة والسلام تثغيره هيكون آيه على سبيل الكراه حتى التوجيه بتاعه يشعر بذلك قال ولما فيه من الحرص والمضنه لما فيه من الحرص والايه والمضنه طيب فيها الحرص والمضنه يبقى مكروها ولا لا باس بها يبقى مكروه اقل الايه تكون مكروه قال ويكره رد الهبه وان قلت بس مش باطلاق مش باطلاق الامام احمد ما م... م... م... يذكر لكم الامام احمد كان ايه كان بيرد الهبات كان بيرد معظم الهبات هو ده فقيه فاهم وعالم العلماء الائمه الاربعه المتبوعين الائمه المجتهدين وكان بيرد ليه لأنه هو فقير عشان ياخد من ده هيكسر عينه ياخد من ده اكسر عينه وديمه الهديه يعني بتكسر الإنسان فعشان كده كان هو يتعزز ويستغني ويرد الهدايا يبا ممكن واحد يديك هدية مش شرط يتحطها في ايدك خلاص النبي ايه بالهدية ولازم تخلط وخلاص بقى والنبي ايه بالهدية ايه ماشي ايه بالهدية انا هرد الهدية عشان انا مش هستطيع ارد لك ايه لا بدلها ولا قيمتها ولا مثله نشوف كلامه قال ويكره رد الهبة وانقلت لحديث ابن مسعود مرفوعا لا ترد الهدية لا ترد الهدية بل السنة ان يكاو يدعو والله يكافى أو يدعو سلمنا أنا ما أقدرش إيه ما أقدرش أكافى ماشي ما أقدرش أكافى ده هو يقول لك ويكره رد الهدية ده مش يكره ده قد يجب قد يجب رد الهدية لا سيما إمتى لو, لو كان في رشوة انت بتدي انسان هدية على سبيل الرشوة على سبيل أنه ما يحكمش عليك ما يقدش عليك أنا أعرف واحد أعرف حي يرزق يرزق بالهمزة بس إنسان دجري دو يعني دجري وحاجة صعب وخلص يعني كان عليه قضية وبعدين هنا في المحكمة وبعدين تخيل عمل ايه وصل القاضي القاضي مش من هنا وصله ورحله وخد له سامنة بلدي ويبط وزداني وفطير مشالتت واخد بلاك وفعلا وخد له الشيرة دو كلها ورحله ودخل على الباب يا عيط وإيه عيط واخد بيه أنا مظلوم والله والقضية مع حضرتك وأنا دخلوا الفيلم ده كل طبعاً قضي جزاه الله كل الجزاء خدهم طبعاً واخد باله وطلع براء ففي الحالة دية يرد يجب الرد دي رشوة والنبي صلى الله عليه وسلم لعن الراش والمرتشئ والرائش اللي وصيت اللي في الحالة دي يبقى ما تاخدش كلام فقهاء هنا لا ده في حالات يجب لا سيما انا شايف ان دي ملح سحت مال حرام او انسان كل ماله ربا كل ماله ربا كل ماله عايش على الربا خلي بالكم بكرر اللفظه كل ماله ربا ما المضيقش واسع واداك دي ما تاخدهاش لكن لو كان مال مختلط انسان ماله ربوي شغال في الربا وفي نفس الوقت برضه شغال في مال حلال ده بيسميه الفقهاء مال مختين او مال مختلط زي, إيه؟ زي اللي بيقص الشعر الحلاج اللي بيقص الشعر واللحية طبعا جس الشعر حلاق اقتص شعر الراس حلال وقص الشعر بن حلال ما فيش مشكله وقص اللحيه ما يجسي طيب ده ماله ايه مش ماله كله حرام ده ماله مقترن ماله فلو ادك هديه تقبل ما فيش مشكله اما اذا كان انسان ماله كله ربوي واعطاك هدايا او عزمه او شيء الانسان يرد هذا الشيء ولا ايه ولا يقبله يرده ولا يقبله لانه ماله كله ربوي فكذلك في الهديه على حسب يقول بالسن ان يكافئ او يدعو لحديث من صنع إليكم معروفا فكافئوه فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتمون وحكى الإمام أحمد في رواية مثنى عن وهب قال ترك المكافآت من التطفيف وقال له مقاتل يعني هي مش من التطفيف ولا شيء ولكن يعقل إيه إنسان إدك هدايا مرة واثنين وثلاثة ردلوا شيء ردلوا شيء لأنه يخشى أن تكون من المطففين وإله المطففين شوف الكلام اللي احنا عاوزينه وإن علم أنه أهدى حياءاً وجب ايه؟ الرد أهدى حياءاً في حال ايه؟ خايف منه يبقى أهدى حياءاً أو خوف انسان أعطى عطاية إنسان كل موظفين كلهم عاملين يودون للمدير مثلاً وأنا موظف تعبان كحيان على جد حالي فقير وكل واحد ما شاء الله هدية ايه؟ قيمة اده المدير فأنا عملت ايه؟ أنا إما خايف منه عشان ما يشطبش علي أو إن خايف من سطويته أو كذا فدت هاله حياء أو خوف وهو علم ذلك المدير يجب عليه الرض هذا الكلام اللي نقوله وإن علم أنه أهدى حياء أو خوفا والخوف مش عنده زيادة وجب الرض قاله ابن الجوزي قال في الآداب الشرعي ابن مفلح يعني وقول, إيه وقول حسن لأن المقاصد في العقود عندنا معتبرة معتبرة ونقف برع الايه على الفصل سبحانك الله وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك